الأرأيتُم ما تدععونَ م دونُون اللهِ أروني ماذا خلق من الأرض أرون ماذا خلق من الأرضِ أَمْلَهم شركُون في السمواتِتون بكتابٍ مِن ق هذا. يُتونِ بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإذاَا حُشرَّ سُكَانوا لَهُم أَعدْدَ أَو وَكَانوا وَكَانوا بعبادتِهِم كَافِرين وَإذاَا تُطْنا عَلَْهِم آياتناَ بَينَاتٍ قَالََّينَ كَفرَرُوا قَالَ الذيينَ كَفرَُولِحَقِّلََّ جَ أَهُم هذا صِحْرُم مُبين. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين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 وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَثْبِيتٌ لِّنُطْقِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِيُنذِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا ربنا الله ثم فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ اولائك اصحاب الجنه اولائك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا حَمَلَتْ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً وبلغ سَنَةً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 أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدًا صِدْقًا الَّذِينَ كَانُوا يُعَدُّونَ والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت قرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك ام ان وعد الله حق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 انهم كانوا خاسرين انهم كانوا خاسرين ولكل درجه مننا عمل ولوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون وَيوْمَا يُعْرَضُ الذيذينَ كَفَرُوا عَلَ النَّارِ أَهَبَةُم طَيبَِكُمْ أَهَبَةُم طَيبَاتِِكُمْ فِي حياتِكُمْ مُ الدُّن يَا وَاسْتَتَاتُم بِهَا فَالْيَوْومَة جزَوونَ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خنث وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا فَأْتِينَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ الَمَّا رَأَوْهُ عارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عارِضٌ مُنْطِرُنَا قَالُوا هَذَا عارِضٌ مُنْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ رِيحٌ فيها عذاب أليم تدن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 وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَنَا مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا أَلَهَا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 قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل مِن بعد موسى مصدقا, مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم